يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا 119. إن مشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعتلون 110. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لترى اللهوهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاه يعلموا أن الله يكون بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فآوكم وأيدكم بنصره ورزقكم من القيادات أن لكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تفونوا الله والرسول 119. وتقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون 110. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأم الله عنده أجر عظيم الله يجعل لكم فقانا يجعل لكم فقانا ويكفّر عنكم سيئاً فيكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكرون بك الذين تفروا ليثبتوك أو يقتوك أو يخرجوك ويمكرون وي 124. وإذا كتنا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساقير الأولين 125. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا حق من عندك فأمطار علينا فأمطار علينا حجارة من السماء أوتنا بعذاب حليم وما كان الله يعذبهم وأنت فيه وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون